هل سبق وشعرت بتلك الغصة في ليلة العيد؟ تلك اللحظة التي يعلن فيها انتهاء شهر رمضان فتتلفت حولك وتقول يا الله كيف انقضى الشهر بهذه السرعة؟ هل قبلني الله؟ هل تغيرت فعلا؟ أم أنني كنت أمتنع عن الطعام فقط؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الخريطة المفقودة لرمضانك القادم اليوم لن نتحدث عن كتاب عادي بل سنتحدث عن خريطة طريق تخيل أن معك مرشدا يمسك بيدك من ليلة رؤية الهلال وحتى صلاة العيد يخبرك كل يوم ماذا تفعل وكيف تشعر وماذا تقرأ ضيفنا اليوم هو كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة المربي محمد بن صالح العثيمين الجزء الأول لماذا هذا الكتاب تحديداً؟ قد تسألني المكتبة مليئة بكتب رمضان لماذا هذا الكتاب؟ السر يكمن في كلمة واحدة التكامل أغلب الكتب إما أن تكون كتب فقه جافة أحكام ومكروهات ومبطلات أو كتباً وعضية رقيقة قصص وبكاء لكنها تفتقر للعلم الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب قام بمزج عبقري هو فقيه العصر وهو المرب الحنون قسم الكتاب إلى ثلاثين مجلسا نعم بعدد أيام الشهر هذا يعني أنك لست بحاجة للتفكير ماذا سأقرأ اليوم الجدول جاهز في أول الشهر يهيئ قلبك لاستقبال الضيف في وسطه يعلمك أحكام الصيام بأسلوب يفهمه الكبير والصغير وعندما تفتر الهمة يأخذك في رحلة تاريخية لغزوة بدر وفتح مكة ليرفع معنوياتك وفي آخره يجهزك لليلة القدر والوداع في عمق الكتاب ماذا ستجد؟ دعوني أخبركم عن الكنز الذي وجدته في المجلس الثالث عشر والسابع عشر كثير منا يصيبه الصداع في رمضان بسبب زكاة المال كيف أحسبها؟ هل أخرجها نقداً أم طعاماً؟ وماذا عن زكاة الفطر؟ الشيخ في هذا الكتاب لم يكتب فقهاً للأكاديميين بل كتبه للتاجر في متجره وللأب في بيته فصل باب الزكاة تفصيلاً يغنيك عن سؤال المفتين وبأسلوب سهل ممتنع والأجمن تلك اللمسات التربوية عندما يتحدث عن الصيام لا يقول لك فقط لا تأكل بل يقول صم عن الحرام فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك إنه ينقلك من صيام العادة إلى صيام العبادة كيف نستخدمه عملياً؟ طيب كيف تستفيد من هذا الكتاب بأقصى درجة؟ إليك هذه الوصفة العملية جلسة العصر اجعل هذا الكتاب رفيقك في الدقائق التي تسبق أذان المغرب المجلس الواحد لا يأخذ أكثر من عشر دقائق قراءة إمام المسجد هذا الكتاب هو السلاح السري للأئمة اقرأه على المصلين فاللغة سهلة لا تحتاج لشرح والمعاني عميقة تلمس القلوب مع العائلة اجعلها عادة بعد القهوة والتمر يقرأ أحد الأبناء مجلسا تخيل الأجر الذي تزرعه في بيتك لحظة الوداع في الصفحات الأخيرة من الكتاب يكتب الشيخ كلمات تخلع القلوب عن وداع رمضان يشعرك بأن رمضان ليس مجرد أيام بل هو صديق عزيز يوشك أن يرحل لكنه لا يتركك للحزن بل يمسك بيدك نحو الاستقامة بعد رمضان وأحكام العيد وزكاة الفطر رمضان القادم على الأبواب لا تدخل المعركة بلا سلاح ولا تبحر بلا خريطة كتاب مجالس شهر رمضان موجود بصيغة PDF ومطبوع ومسموع لا عذر لك اجعل رمضانك هذا العام مختلفا بالعلم والعمل شاركون في التعليقات ما هو الكتاب الذي تنون قراءته في رمضان القادم؟ في أمان الله